لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م را كتاب نحكمت ايات وثم قصت من حكيم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 ألا حين يستغشون في أبهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إِن كَانَ عَمَّ نَغْفِرُ لَهُمْ هُنَالِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَعْرَضُوا عَنِ ٱلْوَطَأِعِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَخْبَتُوا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ هُنَالِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هم فِيهَا خَـٰلِدُونَ ی ويصنع الفلك وكل ما ضل عليهم لهم من عقم سخروا من قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتي عذابه يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فينا بسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفر رحيم وهي تجري بهم في موجهنا كالجبال رب ضوء غيركم ولا تظلم شيئا إن ربي على كل شيء حميد ولا. في <تصفيق> I oh, على بينة من ربي ورزقني من ورزقا حسنا وما أريد أن مخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب مثل ما أصاب قوم <طلب> نوح>, نوح أو قوم أو قوم صالح وما قولوا قم منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وتمود on oh no. I'm uh sorry -oh.